لو كان فيهما آنِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسَألُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألُونَ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آنِهَةً قُلْ هَاتُوا رَهَنَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وذِكْرُ مَنْ قَبْلِيَ بَلْ أكثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من يرثى ضا وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَيْهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواصي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا صب للعل يهتدون وجعلنا السماة سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل ونها ر الشمس والقمر كلهم في فلك يسحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمْ مَتَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَاتٌ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلي لا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُم الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِلَّا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظالمين.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 وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 أخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباء فإنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران للعابدين وإسماعيل وإدرى سود الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.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 وزكريا إذ ما دا ربّه رب لا تذرني فرده وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَابَوْ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنِيَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا لَهِيَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء تم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سدقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر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 وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَنَاءَ مَا تَصِفُونَ